Salli wa salli سجمين لم هو لم من شجمي منه ومظالم لولا الهوى لم ترق دما على طلالك ولا ارقت لذكر البني والعلم وتنكر <تصفيق> حال We I Bye.